فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يروحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم